يا م ا كل نك وَقَدْ كَانَ تَعَنَّى عَنِ النُّذُرِ إِنِّي أحس به في كل كائنة وقد تعاليت عن ظن وتخمين هاد عيل يا أترن نيمي يا رب أراض في غد افتی اللین وفي ضوء النهار وأن دائر وفي الصحارة وفي الأمنار تسمعني لحظ الخلود وفي الأطيار تمشدين وفي عقود وفي حس وعاد تنويني رب ربي هو الله ربي هو والله ربي هو الله دي بالض فيا وفي الصحا وفي الان لَ أننا